والآن مع الحصة التاسعة والستين بسم الله الرحمن الرحيم المحكم والمتشاد المحكم تبين أنه الذي اتضح خلالته المتشاد الذي خفيت زلالته عن الخلق وهذا الخفاء يأتي من حيث لا يعلم مقتضاها فيما اتت به كمثل لطاها او لظهور صفه اشتباه والرجع يوقف على اسم الله ان التشابه يكون من جهتين فيكون من حيث لا يعلم, لا يعلم لا يعلم احد مقتضاها اي مجلولها. الذي اتت به اي عليه كمثل طه وياس وحامين وسائر فواتق الصور ويقول لاجل ظهور ثقه الاشتباه فيه اذن الجهه الاولى انه لا يعلم احد مقتضاها اي مد لولاها اطلاقا هذه جهه من جهه الاشتباه وان كان بعض اهل العلم قد فسرا طاها وياس وحامين على ما ظهر لهم وان الاصل في مثل هذا انه من المشابه المشهور وما نقل عن بعض اهل العلم ان طاها اسم للنبي صلى الله عليه وسلم او لان طا معنى بعض او طق بمعنى ضاع ضاع قدمته ما شبه ذلك فهذه لا يمكن اعتبارها تفسيرات حقيقيه لهذه الالفاظ وإنما هي اجتهادات في هذا المحل وهي لا تستند إلى ما يعتبر حجتان في تفسير النص القراني لأن النفذ القراني معتمده العربية وأهل العربية لا يعرفون هذه الالفاظ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 إذن فواتح الصورين من قسم المتشابه. هذا هذه الجهة. هذه هي الجهه الأولى. الجهه الثانية أن المتشابه يكون لأجل ظهور صفات اشتباه فيها، أي صفات تشبه صفات المخلوقين. هذه هي الجهه الثانية. وهذه الزهة قد اشتغل عليها العلماء فمنهم من جعله من قسم المتشابه ومنهم من جعله من قسم المحكم الذين جعلوه من قسم متشابه لا يرون تأويله ولا تفسيره ولا إخراجه على ظاهره وإنما طلبوا أن يسلم اللفظ دون البحث عن معناه يعني إبقاء اللفظ على ظاهره مع صرف المعنى أي الصورة الذهنية له إلى الله والذين قالوا بأنه محكم قالوا بأنه محكم باعتبار أنه مجز وهنا قسم اهل الأهل, الأهل المذهبين فذهب بعضهم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 وهذه الآيات التي فيها التشابه بين صفات الخالق والمخلوق ليس من المتشابه الخلاصه <تصفيق> في الكلام أن من قال بأن هذه من المتشابه يعني مثل قوله تعالى الرحمن على الشيسة فإن فإنك داعي لنا الله قائدهم والأحاديث التي فيها صفات تشابه الصفات المخلوقين قوله صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن بن إسحاق النسبي الرحمن يجعل عند جمع من المسلمين من مؤمنين من متشجع ومعناه أنه لا يجوز إجراء التأويل فيه فلا يستعمل فيه وجوه التأويل العربي المعروف فلا يجوز أن يقال بأن فيه مجز ولا يصار فيه إلى إزرائه على وجه وجوه الاساليب المتقدمة بل قالوا هذا يترك على ما هو عليه مع وجوب الإيمان به وصرف ظاهره وتركه وترك على ظاهره مع تسليم الصورة الحقيقة له لله تعالى وقد يطلع الله بعض أسراره عن متشاده من القران والحديث بطريق الكشف لا بطريق الاكتساب معنى كلامه ان بعض الاصفياء من هيوئي او الأنبياء او ما شابه ما لا قد يقصد بهم هو الأولياء يقصد بهم أرباب من يسمون بأرباب بالأحوال قال إنه قد يطلع على معنى المتشابه من القرآن بطريق الكشف ولكشف هذه هو الالهام الرباني لبعض الناس بحيث يفيض عليهم هذا العلم من عنده وليس بطريق الاكتساب طريق الاجتساب الذي يكون بطريقة الفقهية المعروفة طريقة الاكتساب للبحث بالأدوات التي يحصل بها الفقه مثل استعمال اللغة مثلا أو استعمال طرق من طرق البيان المعروفة أو ما شابه ذلك من السبل التي تقرأ قواعدها ويصار عليها الى إلى المضامين في النصوص قال ليس هذا هو الطريق الذي يوصل إلى هذا وانما وإنما هذا يكون بطريق الكشف وهل هذا الكشف يعتبر في, في تفسير النصوص القرآنية لا يعتبر كشف ولا يعتبر ما يرج على العقول وأنه ما يرج على القلوب والنفوس في تفسير القرآن ولا في الدين إلا إذا كان قد عضضه دليل شرعي يؤكد صحته فمن ادعى في معنى القران شيئا في معنى ضغط من الفاظ القران شيئا ثم قيل له من اين عرفت هذا فقال من تاريخ الكشف قيل له بان هذا ليس من علوم من علم العلم الشرع وانما هو من الخواطر والخواطر على ضربهم منها ما هو صحيح قد يكون صحيحا ومنها ما هو فاسد والاصل في الخواطر التي لا تعترض بالادله أن تكون فاسده ولذلك فقد هرع قوم الى هذا السبيل في تفسير القرآن الكريم فملؤوه بهذه الخواطر قالوا بانها كشوف علميه وانهم وصلوا الى الاسلام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 ما لم يكن قد جاء بأذلة شرعيه تثبت ما قاله أولا الكشف غير معهود باحتماد عليه عند المتقدمين اطلاقا وما عرف عن أحد من أئمة الاربعه وغيره من علماء التابعين ولا من علماء من فقائنا ولا من علماء المسلمين الأوائل من كان يذكر هذا اللفظ إطلاقا لا يعرف هذا الا بعد ظهور فلسفه الغنوص وفلسفه الغنوص هذه هي فلسفه الافساد وهي ليست اصلا فلسفه اسلاميه أو هي ليست اصلا من اصول الاسلام وانما هي نقلات عن امم من امم مختلفين, مختلفين. كمثل فلسفه الباطن كمثل فلسفه أهل الفيض من ورديين وغيرهم الذين يسرون على منهج استخراج الطاقة من الجسد لكسب المعارف الخافية بإحالة الطاقة التي في الأجسام والعقول بطريق التامل على مناهج مختلفة للوصول الى إلى أمور خارقة العادة ثم كذلك استعمال طرق في قطع الطعام والشراب وامور اخرى من الرياضات التي كانوا يسيرون على وفقها حتى يرد عليهم هذا الذي يسمونه بماذا بالفكر الباطني او ما يسمى بالإشراق وهذا مشكوك في صحته بل لا يقبل في الدين لماذا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 في هذا الدين ولا يمكننا تدخل فيه ودعنا ودعك من الخرافات والأوهام وإيحاءات الشياطين لإنها كثيرا قد يقول بعض الناس بأننا رأينا بعد أهل السنة يحبد هذا السد. ويتكلم في أمور يراها كشف. الكشف إذا كان المحصود هو البحث عن الحكمة كما عليه بعض الناس فهذا مسلم فليبحث عن الحكمة في كون هذا الشيء على هذه الصورة وعلى على هذه الصورة هذا مسموح به لكن الكشف على في تفسير في التفسير للنصوص الشرعيه والأحكام هذا مرفوض غير مقبول ولو كان صاحبه يدعي بأنه رأس أولياء الأرض ولو ادعى صاحبه أنه تقم عن نفسهم ولو ادعى صاحبه ما ادعى ولو كان يسير على الماء ولو كان يطير في الهواء ولو كان يبرئ الاكمه وراب ولو كان هذا يمثل الناس فتشفى أمراضه فهذا الشخص لا يمكن قبول ما يقوله إلا إذا عرض على نص الكتاب والسماء إذا هذا كشف إذا كان يهمه هو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 فإن أتى بشاهد دليل يدل على صحة ما قال، فالامر واضح بسر أن يكون ذلك الدليل الذي جاء به قاد جمعه مع الأدلة التي تغسره لا أن يأتي بدليل عام قاد يدل بوجه ما على ذلك المعنى مع وجود أدلة تخصصه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 لا يمكن لك أن تخل في دين الله ما فيه لأنك تطالب بالحجة والرهاب من هو الذي له الحق في هذا؟ من تسند له هذا الكلام؟ إذا أسنته إلى شخص من الصحابة سمي هذا قول صحابي وانشوفوا القيمة العلمية وفقه لهذه القول للصحابي إذا أسنته لتابعين هذه نشوف القيمة العلمية لقول التابعين ما هي المنزلة هذا القول؟ في في في هذا مش اصل ليس واذا اسندته مثلا لرجلين قيل بانه صالح غادي نشوفوا الراي عن طريق قواعد الاجتهاد فان طابق قواعد الاجتهاد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 وإن خالق طرق الاجتهاد يطرحوا ولا يقبلوا لأن هذا الدين لا مدخل فيه للإنسان أبدا إلا بالاستخراج والاستنباط وما في هذا الدين إن استخرجه عن الطريق وعلاش جبل الفقهة يختلف أراه كل شيء يقول قص يوخذ من الدليل تفق الأدوات السفول منهم من شدد في الطرق الطاهرية ومنهم من رأى أن الطرق التي أتنذت اسندت يبقى الامر في الاسناد الأمر في الإسند لمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اسند الامر إليه فإنه يدخل في هذا لا لم يسند إليه لا يمكن قبوله، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرسول بأنهم يهدي او ان هذا الرجل من أولياء الله، شهد له بالولايات لا يحتج بكلامه في السرعة لا يحتج في كلامه أبداً لأن كونه من اهل الجنة لا يدل على صحة فهمه لأن كونه مختلف في الاجتهاد لا يخرج أن يكون من أهل الجنة ولا يخرج أن يكون من الأولياء <تصفيق> نعم لو رأى الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنت ولي من أولياء الله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 فكما انني لوت الذي ليس عندي كشف ولا شيء اضطلعت على انه كذاب ساحكم عليه الحكم بالكذب كما يجب عليك ان تحكم عليه انه كذب الحكم تابع للكذب وليس انه تابع لصفه الاشخاص الاحكام تتبع من النصوص ولا للكشف ولا في أمور الدين إطلاقاً إطلاقاً هذه المسائل تغمى في البحر فهذا الدين متين له قوائده وله أصوله وله ضوابطه عقيده وعملاً كل هذه الأشياء الأخرى فإنما جاء بها من جاء بها ولكنها صدت عن الأداء في الوزي. إذن إذا كان المقصود بطريقة الكشف هنا هو أنه يدعي بأن الكشف سوف يفسر القرآن ومن شبه ذلك فهذا غير ممكن ولا نصرف النص الشرعي إلا بدليل عن ظاهره إلا بدليل فمن جانب بالدير الشرعي فإطاهه فح نوسفا ومن جانب الاحتمالات والتخيلات والوساويس فهذا لا يعتد به لأن النفس إذا ما ربط تخيلت أموراً كثيرة لا دليل عليها واستحسنت أموراً كثيرة وذكر كل انسان مريض عقلياً وأصيب بالهواس والوسواس سوف ندخله في هذا الدين فهذا لن يسمى ديناً سيسمى حين دين كتاب الموسوسين وكتاب مرضى العقل وسلم الدنيا بخرافة اذن هذا الدين يجب أن نسأل دائما القائل من أين أتى وشهد بهذا بني كيدعي بأنهم على من هذه السنة الآن لأنهم سميتوا كيف يخطئون في هذا الأمر كيف أنه إذا أكتز زيدنا وعمر بفتوى وكان هذا الشخص عندهم معتبرا فإنهم لا يسألون عن الفجرة وعن عن البرهان ولا يمضون قوله على هذا النظر وإنما إذا قال كلاما أمضوه على ظاهرهم كأن هذا رجوع وانتكاس إلى ما كان عليه عباد الاولياء وعباد القبور نفس نفس الطريقه هؤلاء يسلمون ما يقوله الشيخ لا نشيخ يا نار بنور الله فكما يقولون واعتراض عليه اهلكن وكن عنده كلمه عند مغصين خلبه كيف يشارك الليل خليك فما هو معروف وهؤلاء نفس طريقه ايضا يسلمون ما يقوله المفتون بدون أن يكون لديه معيار علمي من أجل غربلة هذا القال وصحة سنده. أنا ما كيهمني شكل قائل أنا كيهمني الحبل الذي ربط به بين كلامه وكلام صاحب الرسالة فمن شك هو كيهم الرابط قوي والنضائف فإن قوية فالعبرة بالحبل وإن ضعف فهو لا يخدمني سرعا والإنسان أن يأخذ الدين من الكتاب والسنه بالطرق البرهانيه العلميه هذه الامور هذه اذا تقراها هي مضنونة بعضها راه مضنون والمضنون يجب أن تلقى ان يقتفي نظرك الى درجة غلبة الظن ثم تنفي عليه اذا هذا امر محل. لا يمكن للغنوصيه ولا للمتنويه ولا للضصانيه ولا لغير هني ناجحي التي التي خلطت بي الدين أن تقبل في دين الله عبرته عند العلماء بالظاهر. عند العلماء بالظاهر. كما الرمز ما بكلمة الكفر يجري عليك الظاهر. اللي بكلمة مخالفة الشرق يجري عليك يجري الظاهر. كما أن الله أمر أن يزيله أشهر كتبه على الظاهر لعموم والخصوص الأمر من كذا كذلك كذلك أحكام التي نزلها ينزل على الظاهر والله يتولى السعيد ثم قال وأما علمه بطريق الاهتساد فمنوع لأنه ما استغطر الله بعلمه ولا يجد تسيره ولا تطلعه معناه لأحد من العلم بل يجب عليهم الإيمان به وتفريد معناه إلى الله تعالى وهذا هو مذهب جمهور أعلى السنة خصوصاً الصحابة والتابعين إذن هذا الذي ذكره أخيراً هو الصور لا يجوز التطلع على معناه لأن هذا فيه نوع من الاشتغال بما قال الله تعالى وما, ي... وما... وما يعلم تاويله إلا الله إذن هناك أن الأمر محسوم إذن كلمة أصفية وكلمة أولياء وكلمة كذا هذه مسألة سبحثمت بالآية لا يتسير ورططه لأحد من هدئين بل يجيب عليهم الإيمان به واتخير المنار والنزوع السنة قصوصا الصحاب والتابعين وحجتهم قوله تعالى هو الذي أزهل عليه الكتاب منه آيات محكمات من هن أم الكتاب أي أصله ومعظمه سمي بالأم لنباحي تتعلق به كتب نرجع لنفسه واخر المتشابهات وهم الذين في قلوب زيغ اي ضلال وميل عن الحق فيتبعون ما تشابه من ابتغاء بثور ثاء اساويد وما يعلم تاويله الا الله اذا هم الذين في قلوب زيغ اي ميل عن الحق فهم لا يقنعون بهذا الامر الرباني في هذا الموقف وانما تجذب نفوسهم الى الاشتغال بهذا المتشابه لابتغاء الفتنه، ليتيل الفتنه بين الناس لأن هذه الأمور التي التي, التي, التي فيها مثل هذه المقلقة لأمرين لاختبار الله تعالى قوة الإيمان التي تكون عند الشخص فإن كان عنده إيمان ثابت وقال الله تعالى كيف عند هذا الأمر وسلمه كما هو وكن مؤمنا به فقد علم وجه التكليف". يعني لسنا مكلفين دائما بالعمل نحن مرة نكلف بالاعتقاد وطارة نكلف بالاعتقاد والفهم المعنى من أجل العمل. هنا الغاية من هذه الآية وما شابها أن هذه الابتلاء والاختبار قال الله تعالى وما يعلم تاويله إلى الله فليقف الإنسان نفسه بعد ذلك عن الخوض فإن كانت الناس جدابا تنجذب وتميل الى هذا الامر وهي لا تريد ان تقال عنها فعلا بان فيها مرض الله تعالى يقول سما هذا الزيف وهو الضلال والبعد عن الحق ثم ان الراجع عند العلماء ان ان فيها كائن على الله أي لفظ بجلاله وهذا هو الصحيح وهذا هو الذي يجب المصير اليه فيكون فيقول علم معنى المتشابه محصورا على الله لا يتعداه إلى غيره ويقول قوله تعالى والراسق لفهم استئناف مبتدأ خبره يقولون والراسقون في العلم يقولون آمنا به بالمتشابه مع تفويدنا معناه إلى الله إلى الله مع تفويدنا معناه لكل من المحكم والمتشابه من عند ربنا إذا خلاص القول أن المتشابه يصار فيه إلى هذا الذي في القرآن أن يترك هذا ولا يشتغل به، لأن الله تعالى قال ولا في قلوبهم، فأما الذين في قلوبهم زهول، فيتبعون ما تشاء بهن، ابتغاء الفتنة، ابتغاء تولي، ابتغاء لأن الناس سوف يقعون في فساد في فساد عقائدي خطير، إما أنهم يذهبون إلى الجن. ولا يخفى ما في هذا من التدمير وهو يشبههم الله تعالى بالخلقية ثم الإنسان يتخيل تذهب به نفسه في هذا الباب ولا يخفى هذا هذا الأمر لما للشيطان فيه من امل جاد لا ينفك عنه لن ولا نهارا هذا أمر المعروف ابليس في هذا الباب من فتح عليه باب باب, باب, باب الإضطراب والوساوس في العقيدة فإنه قد وجد إليه سبيلا سوف يدخل إليه منه حتى يقضي على دينه وربما على عقله وربما على جسده هذا أمام معروف لما يصعده به من التأمل الذي يؤدي إلى أمراض خطيرة في النفس والعقل إذن صلى الله السلامة والعافية على المرء أن يقفا عند هذه الأمور وليس معنى هذا التخيف وإنما هذا العمل فتنة التي ذكر الله تعالى أنها تريده في هذا المقب وابتغاء تأويله أي تفصيره معناه ثم قال إذا كان هذا الشخص الذي تفسيره معناه فلقول له ما يعلم تأويله إذا بك كُوف نفسك عن هذا وما يعلم تأويله إمد الله كُوف نفسك ما أنت تريد الفتنة هذا المنصر ستجده تريد التأويل لا تبحث عن التأويل فما يعلم تأويله إذا الله وما أنت فأرض أعرض الفتنة فأشألو. عندك أعرض التأويل أنا التأويل أعلمه والرأس خون في عدم قولنا آمننا الله تعالى ما زل في هذا الدين من حرج، والحرج إذا وقع فيه الإنسان في هذا الدين فإنما هو الذي وقع فيه نفسه بسبب تصرفاته وبسبب مرض استقر في داخله ما هذا الدين هو رحمة وفيه سعادة وثمانية بسيطة عقيدته لا يكلف الله تعالى نفسا إلا وسعها وقيل إن المتشابه يجوز علمه لغير الله من طريق الاستسابة لأن الخطاب بما لا يفهم بعيد وعليه فيكون في قوله تعالى الراس يكون في المطهون اسم جلاله وعلى الراس قول بعضهم قالوا بأن المتشابه يمكن معرفته لأن الله تعالى لا يخاطبنا بما بما لا يفهم إذا فلا هؤلاء الذين أخذوا بهذا الرأي قالوا بأن الله تعالى لا يمكن أن يكون في القرآن يقول حشو والحشو هو ان يقول فيه ما لا يفهم معناه ما لا يفهم معناه ما لا يمكن أن يتصور الانسان إذا له أكذا يقول إلا أن هذا الأمر مردود عليه لأن القرآن ينزل لامرين كما سيتبين أحدهما أن ينزل للعمل الثاني ان ينزل للايمان بنوع خاص هو ايمان بالغيب لان الإيمان بالغيب هو من اشد الامور على النفس اذا حكم الله بأمر قال هذا هذا الامر ثابت ثم نحن سلمنا هذا الغيب الذي لا نعلمه ابتكالا على, على على انه ليس لسنا مكلفين بالالتهاء عليه على حقيقته وانما كلفنا بالايمان به فهذا أيضاً فهذا مقصود من هذه من هذا المقال إذا فمن الناس من عطف قول الراسخين في العلم على الله ومنهم من وقف. ولسنا من محب الإغراب حتى نخوض في في التي تحددت على تفسير هذه الأشياء المتشابهة. فتتعلمون أن هذه السجلات الصفات الأصل فيها أن فيها خلاف كبير بين الأشياء التي وبين الحنابلة هذا معروف هذا معروف ثم إن الحنابلة أيضا فيهم من يميل إلى, إلى،, إلى،, إلى رأي تأويل في بعض الوجوه مثل من عقيل وذهبي ومن معه ومنهم من وقف على المذهب المعروف عندهم والاشاعره أيضا فيهم نفس الطريقه منهم من يميل إلى التاويل ومنهم من يميل إلى التفويض وإن كان التفويض عند الاشاعره يخالف التفويض. عند الحنابلة في بعض جزئياته ثم جاء من بعد ذلك من يدعي الاطلاع وأنه لديهم العلوم ما يصل به لأسنه القرآن فتحدث كثيرا في هذه المواضيع وأطار الكلام فيها كمثل بعد مفسر القرآن من من عندهم هذا الأمر مثل صاحب روح المعاني وغيره من من ورعوا بالحديث فيه في هذا في جانب ما يسمى بالكشف لا يسمى بالها مواليد به خلاصه الكلام ان الفقيه حظه في النظر انه لا يتخطى حدود الدليل فقيه دليل شتاعه من غير هذا لا يعرج عليه ولو قلت له فسر ايه او بين شيئا فانه يطلب حدود الشرعيه في هذا الباب لا يمكن أن يتجاوز اللغة العربية، البيان، طرق الأصولية، طرق اللعينية المتأمان لا يمكن أن يتخطأ هذه معا ثم كل معلم من هذه المعالم ودليل من هذه الأذلة لا يمكن له أن يقول به إلا إذا تبتد لي صحته وإن قال به بعض العلماء إنه قاد خالفهم في ذلك ويخطر أن لا يقول به لأنه يره ضعيفا هذا هو من هذه الفقه، هذا هو نظر الفقه فيه. ثم انتقل إلى معنى آخر فقال ويقتضي ذاك معاني الآيام الجاتية التفسير في البداية يقتضي ذاك عن القول بأن المتشابه لما استطر الله بهم أن الراجحة أول وقف فيها على اسم الله يدل عليه المعاني الآيام الجاتية التفسير الذي في بالإهاية في تفسير الكتاب القويت علمه آيات ومحكمات وهنا مكتاب واخر متشابه تجار القرآن قسمين محكم ومتشابه قال المتشابه لا يتبعه إلوه إلا أهل الجزء والضرب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 فإننا نريد أن نزيد أدلة أخرى تدل على صحة هذا المذهب الذي هو مذهب التفويض ومذهب الوقف على المعار ويقتضيه أيضا السبب الوقع في التنزيل مراعى وهو مراعا لأولاد حصيلي وجاء مال مدرد التنزيل على الذين الراسخين فيه وذلك تصديق والإيمان وليس يستلعي لهذا الشأن ومع كونه من في عليه فيطلب العلم أيضاً يعني أهم السبب في تنزيل القرآن هو الإيمان به والعمل بمقتضاه خذ بأن المتسابه ما استغفر الله به وان وقع في الآية على اسم جلاله لأن هذا السبب في التنزيل هو الإيمان وجود في مقتضيه فيجيب الإيمان به مع تقييد معناه لله وذلك يشق عن نفسه لأنه من بالغيب الذي نضح الله بالمؤمن هنا سؤال عن سؤال هنا جواب عن سؤال قد يقدره بعض الناس فيقول إذا كان الله تعالى قد استأثر بعلم ما جثت فلماذا انزله وما فائدة الخطاب به إذا كنا لا نعلمه الجواب أن التنزيل إنه تنزيل القرآن يكون لأمرين: احدهما الإيمان به، والثاني العمل بمقتضاه. فقيم الصلاة أنزل لتعلمه، ثم يد الصلاه الصلاة واجب ثم تعمل بمقتضاه. هذا نوع من هذا نوع من من مننزلة القرآن. الثاني أن يكون المقصود به فقط. هو الإيمان به وذلك أشد على النفس لأنه من الإيمان بالغيب الذي مضح الله المؤمنين به إذن فإذا كان المرء يطلب فائدة التنزيل فيقال له بأن الفائدة هنا هو الإيمان بهذا الذي أنظره الله تعالى لأنه من القسم الشاق على النفس فهو الإيمان بالغيب الذي وضحوا الله المؤمنين لديه إذا فمن يرتق إيمانه بلا درجة أنه ما أخبر الله تعالى بامره إلا بادرت نفسه للتصديق به من غير التعريش على الشك وطلب الدليل فذاك هو المنزل فتلك هي المنزلة العبارة الايمان وهذا هو القسم بالغير ودقوا القسم الإيمان بالغيب. إذن في الفائلة حصلت بهذا هو إيمان ثم أنه يحتمل أن المراد بالسابة في البيت سابه نزول هذه الآية خاصة تختضي القول الأول بين المتشاه بما صدق الله بن على اسم الله تعسى من نزولها وهو قول نصارى نجران لرسول الله صلى الله عليه وسلم أليك في كتابك أن عصر روح الله؟ فقالنا عنه قالوا فحسبنا إذا فحملوه على أنه بعض منه وأنه ابنه فهذا من المتشابه الذي اتبعوه فأنزل الله الآية ردا عليهم بأن قوله تعالى في عيسى منه من المتشابه والمتشابه لا يعلم معناه إلا الله وزم الله فيه المتبعين له فهذا السبب يدل على أن الوقف فيه على اسم الله وان المتشابه لا يعلمه الا الله إذن السبب الاول هو الايمان السبب الثاني هو الجواز قيل, قيل ان السبب في ذلك هو الجواز عما اتى به نصارى نجران ونجران هؤلاء باليمن وهم, وهم وهم نصارى وان لم يبقى من نصرانياتهم الا شرب الخمر فقد حاجزوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعاهم الى الاهتداء إلى الاتهاد فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا بأبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وانفسكم ثم نبتهي فنظر الله الله على الكيبين هذه الآيان سنفها للقوم لأنهم كانوا طلبوا الانتهاء، وهو أن يجتمعوا يجتمع مع أولادهم ويجتمع مع ويجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته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 على الكاذبين، ولكنهم لم يهضروا حضرنا بسمه للمحل، ولم يحضروا فلم, فلم يقع هذا الابتهال فكان ذلك سببا في نجاتهم الله أعلم إذاً فنصار نصران ادعوا بأن عيسى كما يقولون والعياذ بالإذن الله قالوا لأن الله تعالى قوال وروح منه فجعلوا هذه روح منه من للطبعيد جعلوه منه للطبعيد وليست من وليس وليست بمعنى اخر وانما جعلوا التضعيف فوقعوا هنا في هذا الخطا فجعلوا ذلك حجه حسيتا غلو دائما يقول بان القران لا يفسر نصه او كلمه منه او حرف منه مفصولا عن الصور الاخرى حتى انك قد تاخذ حديثا, قد تأخذ حديثاً و... و... و... ويكون بعضه مستغني عن بعضه ويكون بعضهم مستغني عن بعضهم، ولكن هذا البعض لا يستغني عن أدلة الاخرى مثلاً انما الأعمال بنياس، وإنما لكل مين انما إنما الأعمال بنياس قد تأخذه دليلاً ولا تفجوا إلى قوله وإنما, وإنما لكل ولكن هذا انما العمل بنياس لا أن تقع في على وجه مطلوبه إذا بأجلس نقراء هي التي أخرجت الأعمال التي لا تتجو إلى البيت. فقال علماء الجمع بين الأديان الذي قد يكون واجبا ولو ولو في جزء حديث وفي جزء, جزء آيات. جزء لا يقتصر في جزئين هو والحديث قد تحتاج لا لا لا لا لا لا ولكن لا تستغني عن القديم بالاخر الخارج التي الذي يصير معناه هو تغيير الدوله اذا من هنا اذا جاءنا للبعد فماذا يقولون في قوله تعالى عن الذين كفروا بنبي عيسى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وماذا سيقول في الايه الاخرى التي نفذ ان يكون لله ولد او نظر في هذه الايه كلها لا علم لنا من هنا ليس في ليس روح من بعض الا وإنما سيفسرون منه حينئذ يحملونها على معناها باعتبار تلك الاجهزه الاخرى ولذلك فالحجه لا تقبل الا اذا أخذت مدارس النظر حتى يرتقي المرء الى ان يصل الى سلامه الدليل من المعارض وسلامه الدليل من التاويل اي مخلص له عن ظاهره فاذا سلم من ذلك كل اخذ به وان اقتضت الايه الاخرى والاجهزه الشرعيه الاخرى أن يحمل على وجه آخر فإن هو المصير به إذن فالسبب قيل بأنه من الغرض منه لمن وقى هذا هذا أهل السبيل المتشابه لا يعلم هو على كل حال وهو يسأل في نز المرا عن التحصيل المرا تتسأل عن ذلك تتسأل علم الحصيل جل ويجب تسير الآية بما يناسبه وإنما جاء ما لم ندر معناه في القرى المتشابه لأجل التنبيه على الذي ثبت الراسخين فيه أي العلم من الفضيلة والكرامة وذلك الذي ثبت لهم هو التصديق والإيمان به أي المتشابه مع عدم علم معناه وتطويبه إلى الله نعم صحيح العلم يظهر في القلب. العمل والعلم تظهر ثمراته في احوال القلوب وليس فقط في احوال النفس والحس والاستحضار ولذلك قالوا بأن العلم اذا خالط القلب على الوجه الصحيح وكذلك وجد في النفس فانه يصير هو المتحكم في جميع أحوالها التين الصوفي رحمه الله قال الراسخ في علم يحمله علمه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 وانظر الى هي لطرق لترى العلم الحقيقي ما هو اذا الذي قام الرسوخ في العلم فانه يقوم به هذا الوصف وهو تفريض ما العلم علم متشابه الى الله رب العالمين نعم أما الذي فلت من هذا الوصف فإن ذلك يكون صعب عليه ولذلك هو ذلك صبع العقول من الإيمان بما علم بما علم بمعنى لأنه من الإيمان بالغيب الذي هو أشق شيء على نفس العاقل ولا يطمع إنه إلهي لكم بالإيمان ويزل على ذي كله سائر في أحد الآيات في العني يقولون آمنا به. إذا فإذا أخذنا فسواء كان سب نزل ما تقدم في قصة آه نجران, نجران أو كان الأمر فيه فقط هذا الحكم وهو الابتلاء والاختبار. من أجل معرفة من يؤمن بالغيب من, من لا يؤمن به لان إذا كنت تعلم أن الله هو الذي أخضر وكنت تعلم من الذي أخضر فعرفت أنا صح صح أن صائم الله سبحانه وتعالى هو صاحب العلم المتقه هو الذي فماذا تريد انت بعد ذلك ماذا تريد قال لك هذا الأمر هذا الأمر انتهى هذا الأمر انتهى حكمه وهذا وحكمه ماذا تريد أنت بعد هذا؟ اما أنك لا تصدقه وإذا كنت لا تصدقه فأنت لا يستمو من هذا أنك تصدقه ولكن يخيرك الشك ومرض الزيغ وهذا هو الذي ذكره الله تعالى في القرآن أما إذا أخبر الله تعالى بأمرنا وحكمنا بأمره ما كان لمؤمن ولا مؤمن قال الله ورسوله أمرا أنت قل له من البيه إذن فإذا قلت هذا الشيء لا يعلمه إذن الله انتهى الأمر صديق سلموا الأمر إلا إذن كنت أريد أن أعرفه قلت صبي في الفكر إذن وإذا عرفنا هذا عرفنا إذن أن الراسخين في العلم هم من يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما أحلاها من كلمة كل من عند ربنا المحتم الذي بينه لي من عند ربنا والمتشابه الذي استادر من يكون عند ربنا وإذا كنا لا نعلمه فهذا للخدمة نعلمهم ولا سبحانه وتعالى ثم قال وَلَا سَيُسْتَبْعَدُ هذا الشَّهَمُونَ يعني أن هذا الشمخ طب العبادة المتشابه الذي لا يعلمون معنا مستبعى لأن فإذا تخيف أمران أعاده الامتتال والابتلاء أي الاختبار هل يؤمنون بما كلكوا بإيمان به أم لا اجتمع الأمران في المحكم فإن تنزيل الإيمان بمقتضى العمل به فإنفتاله وفإن تنزيل الإيمان به والعمل به إنتفاله وفإن تنزيل المتشابه الإيمان به فقط ما تفيد معناه إلا الله فإنزاله للإبتلاء العباد هل يؤمنون به مع عدم علم بمعناه أم يعرضون عنه لجهلهم بمعناه إذن فالفائدة التي قصدت من المتشابه هو ها هي, ها هي الابتلاع والاقتبار لمن يسلم ما خبر الله تعالى به ومن يجاجل ويحاجه ويرى بأنه ما لم يتصور الأمر فإنه لن يعتقده وفي واقع الأمر أن كل ما يريد على النفوس ثم تإصدم بمزاجها ولا تستطيع أن تستوعبه فإن الأصل فيه هو أن نأخذه على كما قال تعالى ثم نصرف حين حقيقة الأمر لله رب العالمين قد يقول قائل من الذي حدث ان هذا المنهج لم يتغير نعم انه تغير عند الفطره الفطره لم يتغير عندهم هذا المنهج المسلمون ما قالوا سواء دارنا الفطره ثم تمضي على وفق السنه ولكن بعد ذلك حدث مذاهب تشعبت الاراء استعمل الناس أدوات النظر وتعزز قوم بمذاهب ليس من الإسلام في شيء ياخذوا اطراف من الفلسفه وياخذوا اطراف من الديانة القديمة وخاضوا مع الخائضين في هذا الباب فآل الأمر إلى وقوع كظر في صفاء الفطرة ووقوع تغير في الدين بسبب هذا المزج بين الصفاء الأصلي وبين هذا الكظر الذي يجيء من جهة النفوس التي كانت في الزمان الأولية قد تحدثت في هذا الأمر مثل ما يخدم من صوفية بعض الدول فصوفية الهين وصوفية غير الهين تخترت ذلك بالنظر الإسلامي الإسلام يجب أن يصفر الإسلام يجب أن يصفر من هذه الأشياء أو يقرأوا كل شيء على حذر يقرأوا الفلسفات على نحف السفات وآرى ومجاهي وكذا ولكنها لا نقبلها عن الإسلام إلى هذه الدين لأن البعض يقول بأن أصول الفقه دخل إليه المذاه مذاه منطقية وداخله المذاه عقلية وأن الأصول فقه امتزجت في البيضة وفي في في شيء بيضة في فينا فينا هو هذا المنطق فينا هو هذا فينا هو هذا الشيء نجتبيه ندخله مسلا والرينان حيله لا نحكمه بأن الذي أدخله ضال فينا أعطينا لنا فأنت تشوفه أنت أنت الجمل فين دارلك السير يقول لنا بالعكس أن الأصول فقه لا وقاعد تسير في الدين لأنها كانت قد أسسسة مذاهب فقهية غريبة ولكن علماء عندما ضبطوا هذه الأمور ووضعوها على أصلها ثم قد يتوجد آراء الأشاعر والحناديل والماتوريدية والمعتزلة في أسور فقه فهذا ليس لعب تأثير في أسور فقه لأنني أقول لي هذا الشيء واجب ولا لا يقولون في السنة ولا في الكتاب ولا في الإجماع ولا في الاجماع ولا في الاجماع ولا في الاشياء ولا في المسؤوليه ولا في ولا في المعتزله ولا في ولا في الاخر لا هذا الشيء لا ينكر لا ينكر لا ينكر لا ينكر لا ينكر لا ينكر لا ينكر لا ينكر لا ينكر لا ينكر لا ينكر لا ويفقه إيمان يكون زيك العمل ويفعله عليه واجبا وما نجوبا مشابه فنأخذ من الأشعيه ولا نأخذ من المسورين ولا نأخذ من الحنابلة ولا نأخذ من المعززين فستخلو من المسورين والحنابلة الشفيع والسلفين وغدا الفج شو ما تدخل هذه مسائل تناقش في بعض المواطنة التي يزلق فيها النظر إلى بعض النزاعات كلاميا كلمة تفسير كلمة بما لا يلطاق كذلك المسيحة النظامية أما المسيح ما فيه من السمد ما فيه. بأن الفقه يمكن للمر أن يأخذه من جهة, من جهة المنطق ولا من جهة فلسطة ولا من جهة مدهة الصوفية ولا من جهة مدهة الإلهامية ولا من جهة كشف ولا من جهة أجش كله فارغ لا أصل له إطلاقا صور الفقهي اذا باش يكون السند الى صاحب الشريعه صح واش بغيتو راكن شي اصول نعرفوا الاستحساب هذه الشريعه شنو قالوا فيها في الاستحساب شنو قالوا في الاستصحاب هذا الاستصحاب شنو قالوا فيه هو واش الحكم الشرعي لا مش حتى يعني ما ينخل عنه الله ماشي شرع الله انا مثلا مثلا ما موديش ولا كنت على واحد حالة وبقطع لها وليبريت من تقمنا هذه حالة إلى حالة خاصني زي الآخر والشهادة ما شيش راضة التي سبَس به الوصفه واشترى والذي ينقله هو واشترى وأي عيد في هذا وأي شيء في سفر وأي شيء إذا قلنا بشدة دارعه والله تعالى أمرنا بدرء الفتن ودرء النفس وأي شيء في هذا هذا كله مسند من المتفق عليه ما لم يشنجي الكتاب وصنا ردان تجده أبدا ندخلها ما يكبرش نهائيا وهو ما شبد الناس يرسل على هذا الأمر مني ومني لأنه عندما أصل الفقه راح تقرأ على منطقة وقرأ أخصص الطيام وقررنا الفقه ها هو الكتاب وقررنا فيه هنا الشرائي الفقهية تبنى عليها فرع ذلو الله من الجمهة تعطيها هكذا يعطيها هكذا كتابه ها كتاب الأصول كتاب جم لنا فيه واحد من سألة فقهية وميرابي أنتبنا على قضية منطقية هما انا وياك إذا بنين نضرب المانتج، قرأت إنه نضرب السوق. هذا في قواعد المانتج. لك، الزيت، بكم كم اشتريته؟ أنا أقول لي, لي 160 عن مقاعد المانتجية. اشترى مليون وثلاثة مليون إذا فالزيت كله في السوق على هذا، فالزيت في السوق كله ب160 أنا خلاص طاير انا أنا أنا الآن ما أخذ شيء ديالك دي. ولكن ما نسألت أنني سألتنا هذا ما بيشنا عربي أنا سألتك أنا أعرفك أن أدري ما أدري هذا قد يفعله أرى ما أدري ما لا تخذ أخذك ما أخذك خلاصة الكلام أن الادعاء شيء والحقيقة شيء آخر وكن على يقل لان علماء الامه موجودوا في هذا الشيء من الناس كيف الناس اللي مولا عند التقسيمات المليكيه ودي التفريعات ولا ما ذات اسميتو و كل في ولكن راه في الاصل ما غاديش السنه والفرض من انا ما قليلاش حتى واحد ما خا تشكرت في النظر. قد الهضره ساعتين. آ يقولي ما هو الدليل؟ شنو دليل؟ القرآن. سألنا. من جاءت شيء ذلك ذلك من وهذا ولكن الصلاة. الصلاة. الظهر والظهر صلاة الظهر أقيم الظهر. شنو دل منطقه؟ شد كثير ليش كثير ليش؟ أعتقد مو سالفة منه، أعتقد مو سالفة خصينة سميد، وخصينة صار دورات هذا خلاص شنو شنو شنو ما شنو شنو شنو ولا ما هذه التخمينات الجلالية لا جلها جل ليست عندها هذا هو كيف يقولون اللغة العربية لأن الله تعلقها بسنة أردنية. وشوفهم ولا نفهمهم؟ وشوفهم؟ أثقه لا يقبل فيه إلى السند إلى صحيح الشهادة. هذا كله لا يعرض عليه. ثم قال مع كونه إلى نسي في الأحكام مع كون في, في الأحكام الشرعية الأمور التي تليها. فيطلب البيان في الإعلام فيطلب من السلم من المراسلات من يجوب والمعنى أن المتشابه لما يرد في آية الأحكام المأمورة يمتتالها حتى يحتاج إلى بيانه في إعلام الأحكام الذي في اعلام المكلف بها وهذا بيان لعدم استبعاد وروده في القرآن إذن المتشابه منعنا من الاشتغال به هذا أصل عقابي لهم علم المتشابه عند الله سبحانه وتعالى هذا نظر تماما يبقى ما هو المتشابه هذه المسألة في أخيها ما هو المتشابه وما ليس متشابها هذه مساله في أخيها بل منهم من يدخل في المتشابه ما تقدم ذكره من الصفات وغيره ومنهم من يقول بأنه ليس منه وإنما هو من المحكام والمسألة فيها مذاهب متشعبه وفيها ما تعلمونه من الخلافات الماضية عرفنا حكم المتشابه ليس كذلك وزيد ولا نرجع فيه دين الله تعالى شيئا ولا نتبع فيه زيدا ولا امرئا وانما المصير فيه الى ما وردنا القران فذا قلاتنا ثم انتقل الى مساله اخرى وهو ان الشائ اذا جهله المرء فانه لا ينبغي عليه التكلف والتعمق فيه ثم قال ان ترابق ذلك ابي عمر ونبه في عدم النسخ تذاكر في الرأس فونا في جنب يقولون لأن المتشابهين لهم نعم ما علينا ثم يخوضون في معنى ثم يخوضون ولكن هذه الأشياء التي يخوضون بها لا تقنع فيش مقنع يخوضون في البحث في هذه الأشياء في هذه الأهل. وهذا المتشابهين فالاد قال لك نفسه لان اللي عنده معنى كاين في رؤوس الصور ما يقوله بعضهم اذا في المحل الذي لا شك انه متشابه هو رؤوس الصور الحامين الخلاصين حطوها قالك قال المتشابه الصفات هذه نعم، وبين كل وقت يجتعى الدربة يقول لك لا أسر الحارف ولا أننا حصلنا الحامين فوجدنا في كتب من العلاقة بين الصورة وبين هذه الحروف وبين هذه الكروف لا يشعر عليها ترسل نحن لأن دبان بعد المرات المسلمين لا يعلمون أنهم قد يلعبوا بهم كبعد المرات سواء أنت يجوك يخرجوا شيء أعداد من من, من, من, من الآيات تقول لكم وجدنا السر اذا درت تسمع عكس الاخر على ديك هذا لقيت الايه الفلانيه فيها السجع الصغير في تطبيق حق هذاك الله ما في الله لكفات في الايات ووجدت هذه هذه اصلا تلقاء مبتدعه ما هي معروفه بيسن. ما معنى هذا ما بسر, بسر, بسر هذا امر يجب على المسلم ان لا يقبله ابدا بعد أخرج اليوم سفر الظروف هاري فانهار قال لهم هذي رأى فيما تدبط بأمريكا كل القرآن أعداء لي أبثوا إذا كنت لا أعتقدوا في القرآن من عند الله تشهد عليه الأعداد كل أرقام خرج لي منها 16 و 16 أعتقد أي إيمان هذا؟ ما من إيمان هذا؟ ما من إيمان هذا؟ لأنا ده تمشي مؤتمرات كي تيجون موجود ما يسمى بالسليل الأعداد سليل الأعداد الله والله من وزي هاي خبش بيادكش لقدارتش تدير مش كتصلي هي كانت صلي قلو شغار طوبة قلو شغار تيمون قلو ما هنا الله وما الله تعالى الحروف دي ما خارج غير لحساب زيك مع الناس ذيك اللي مزيف. ماشي أنا كتير صاحب الناس مسكت داخل بعد الناس من ذيك الوالوع ب بالخور هذا الكذب. آ كتاب الله ترى مسجد واضح لا عمال ولا سقف لا مكانش كين لا عدد ولا رقم ولا كذا ولا حسبت هذه ولا صبرت هذه ولا هذه ولا كذا هذه بيدا بيدا تنفي الدين وين وبالتانية القرآن لم يكن تفصل في الطريقه الطريقة تحتاج إلى تكسير العلمين لما كان تك... مطابق ومطابقة صحيحة لم يكون حقيقة ثابتة فإنه لا يوجد مشكلة عندما يخرب القرآن في القرآن يقولون لها فيها يقولون فيه لها فيها هيدروزيني فيها جمعنا هذا وعندما يخرج لنا سألوها وكذلك هذا إنسان إذا كان في قضية بكر الله في القرآن والناس تصبرها في جسد الانسان المدى في الأدوان إذا كان هناك مشكلة فنريه في الأفقر ونضعنا كان ممكن إذا كان ولا من أجل نقول في العلم العصري وذلك وذلك أخرين كذوب في كل شيء في في من ما يتخطى الكون بدمه ولحمه وشحمه كله يتخطى بحجره وترابه وشجره هذا الشيء لا يوجد علاقة بالأشيء إذن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يجب أن يكون على أصول الفطرة وعلى أصوله التابعة الأصلية لا يوجد نتزال إذن عمر بن الخطاب سئل عن الأب كله كان يتحدث في تفسير الأب هو الصحيح فما عرفه قال فم الأب فسكت وقالنا لجتنا عمر توقف في هذا اللقب وهذا فيه دليل على أن التعمق والتكلف في الدين لا ينفع. فلا يبنى على في نحكم تكليف فرأى استغلاله منا هو أهم منه تكلف العلماء القدماء عندهم الهجية البحث فقط فيما كل فوق العمل فيه ما دون فضول في العلم. فضول ما دون فضول ترفه في الفكر. استغليش به.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 تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية وإلى اصدار آخر إن شاء الله تعالى نتمنى لكم اوقاتا طيبة مباركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته